بسم الله الرحمن الرحيم ألف لآميم فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهتمون ولقد فتم الذين فَأَنَّ يَعْلَمُ مَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ مَنَّ الْكَاذِبُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ فَمَن كَانَ يَرْجُو الله اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ رَبِّهِ لَآتٍ وَهُوَ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنيت عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنبزينهم أَحْسَنَ الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالدين حسنا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 وَلَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِذَا يَغْشَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ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 إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَعُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ, واعبدوه وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَهُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ أولم يروا كيف يبرد الله الخلق ثم يويده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف فلأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير تعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اخْتُلُوا أَوْ حَذِّقُوا فَأَنجَاهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَقَالَ إِنَّمَا تَقَدَّمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم يَوْمَ القيامة يكبر بعضكم ببعض والعن بعضكم بعضا ومأواكم ما هو ما لكم من ناصرين فآمن له روط فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وَجَعََّ فيِي ضُضيَة وَتَوَ الكِتَان وَآتَينَا جرَع فيِي التُنْ وَإَِّهُ فيِيآخِرَةِلَ مِنْ الصَّادِدين وَلوُوقًا إ القان لِقَْمِهين إكُمْ إِكُمْ للتَأتونَ الْ الفاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مِ العالممين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 قالوا إنا مملكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها فننجينا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا ذِئَابُهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ, بهم بَرَعُهُ وَقَالُوا لَا تَقْوَ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُرْسِلُونَ كَوَالَكَ إِلَّا مُرَادَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَاضِبِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَذَابَ أَهْلِهَا بِهِ الْقَضِيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يَا قوم عبد الله ورث اليوم الآخرة لا تعتوا في الأرض مفتدين فكذبوه فأقبتهم الغجفة فأصبحوا في دارهم جائمين. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدتهم عن السبيل وكانوا مستغصرين فقارون وفرعون وهامان ولقد جاء موسى البينات فاستكفروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خَسَفْنَا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولبكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم فقولوا امننا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والى ربنا و الى الهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحب بآياتنا إلا الكافرون وما كنت أكل من قبله من كتاب ولا تخفته بيمينك إذا لغتاب المبطلون لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ قَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ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 وَستاجِونكَذ العذااب وَولو لأَذَرم ثمََّ جَ اللذاابُ وَلأتََّم بَغْدَف وَلأْتََّم بَتَ وَهُم لا يَشون يَسْتَجرِونَكَذِ العذااب فإَِّ جَهََّ مَلَُ فيِي بالكافرين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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غربا تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها نعم أدعو العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دافة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وَهُوَ السَّمع الالم وَل إِن سَغَلتًَا خَلَقَ السمواتِ والالأَضَ وَسَفرَّ الشَّمسَ وَالقَرَغَ ل يَخُول الله فََّ يفكون ال اللههُ يسُُِّسْقَِمَ شابُ مِ عبَات وَيقض لَ إِ الله بِك شيءَيٍْ ليم وَإِنْ شَأْتُهُ مَا نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ الله ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَلَا أَكْثَرُهُمْ لَا فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَاتُ الدَّائِمَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَيَدَّعُونَ فِي قُلُوبِهِمْ كَذِبًا وَاللَّهُ مُخْرِجُ الصِّدِّيقِينَ لَهُ الدِّينُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَطْءِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ يَكْفُرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فسوف أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَوْمَنَ آمِنَه وَانْتَقَمَ وَقُطَّ الناسُ مِنْ حَوْلِهِم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ هَذَا هُنَّ مَطْوًا مَن نَّجَا حَاجَهُ فِينَا لَنَغْصِبَنَّ لَنَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ